صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هديه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الاحباب الكرام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينه اضاء فيها كل شيء وفرح فيها كل مخلوق على وجه الأرض إلا من كان معاديا لدعوة الحق ودين الإسلام يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت أم المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول سيدنا أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه المدينة اضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا ايدينا من دفنه حتى انكرنا انفسنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقوم دعوه الى ان ينزل ضيفا كريما بل هم الذين ينزلوا عند رسوله ضيفا هم الذين يعرضون عليه أن يكون صاحب المال وصاحب الولد وصاحب البيت وهم ينزلون عند رسول الله ضيفا تعال إلينا يا رسول الله تعال إلى القوة والمنع إلى الحفظ والرعاية والحماية ويأخذ بخطام ناقته فيقول لهم دعوها دعوها فإنها مأمورة الله أكبر إن الله قد أمرها وأوحى إليها أن تنزل برسول الله في منزل يرضاه الله ورسوله دعوها فإنها مأمورة فبركت على باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه في مكان المسجد النبوي الذي هو فيه الان في هذا المكان بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتساءل النبي صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب يقصد بأهله أي بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه كانت من بني النجار من أهل المدينة فأي بيوت أهلنا أي بيوتي أخوالنا أقرب فقال أبو أيوب كما عند الإمام البخاري أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في الطابق السفلي من دار أبي أيوب وكانت داره ذا طابقين فاختار النبي أن يسكن في الطابق السفلي فقال أبو أيوب بابي انت وامي يا رسول الله والله اني لا اقرب ان اكون فوقك وتكون تحتي فظهر فظهر انت يا رسول الله فكن في العلوم وننزل نحن فنكون في السفلي يا رسول الله لا يصح ان اسكن في مكان فوقك احتراما وادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا ايها الابناء عندما يبني لك ابوك بيتا فوقه ويزوجك ويساعدك ويجعلك تعيش فوق راسه ثم تترفع بمكانك ومكانتك واهل بيتك عن ابيك وامك فتعلم من ابي ايوب كيف انه لم تقض نفسه ان يسكن فوق رسول الله ادبا واحتراما ولنا فيهم اسوه حسنه فابوك عندما يرفعك فوقه فلا اقل من كل يوم ان تقبل قدمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت يعني أنا يا أبا أيوب غيرك أنا يغشاني من الناس ويأتيني من المسلمين ويزورني من المؤمنين أعداد كبيرة الوفود في اليوم الواحد تأتي تترى جماعات جماعات أقابل كل يوم اعدادا كبيرة فالأفضل لي أن أظل في أسفل البيت حتى لا يأتي كل وقت فنزعجك أناس ينزلون وأناس يهبطون فاجعلني أنا في أسفل الدار فقال أبو أيوب فكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وكنا فوقه في المسكن فانكسرت جره لنا فيها ماء في ليلة من الليالي جره في الدور العلوي انكسرت فالماء طبعا لم يكن البيت في ذاك الوقت مصبوبا بالحديد والاسمنت وإنما كان من جذوع النخيل ومعرشا بالطين والجريد فالماء سيشربه السقف وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان من أبي أيوب وأم أيوب إلا أن أخذ بقطيفه لهم لحاف لا يملكون غطاء غيره وظل يجففان المكان حتى لا ينزل الماء على رسول الله فيتأذى منه سبحان الله ما هذا الحب ما هذا الادب ما هذا الحياء ما هذه الرحمه من صحابه رسول الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هذا الموقف نتعلم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته يا أبا ايوب إن أرفق بنا وبمن يأتينا أن نكون في أسفل البيت فبما رحمة من الله لانت لهم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم ومن ظاهر رحمته ورأفته أنه كان في بيته هذا حتى بنى المسجد والحجرات فانتقل إليها كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الباب في أسفل الدار وبابه مفتوح, مفتوح لكل إنسان لم يغلقه ابدا في وجه إنسان لم يقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو والعرب كلهم ترصد الجوائز لقتله لم يقف على بابه حارس ولا شرطي ولا اي شيء وانما الحافظ له هو الله لم يمتنع عن احد لم يأتيه احد في يوم من الايام فوجد بابه مغلقا ويقول لابنائه او الخدم قول لهم انه ليس بالباب هذه اخلاقنا نحن اما اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يمتنع عن المسلمين يوما فلم يغلق بابه في وجه المؤمنين لحظة حتى انه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري ومسلم كان يسير فمر على امرأة عند قبر تبكي على ميت مات لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني ابعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي وهي لم تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت ولكنها في ذلك الوقت لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الناس من أهل المدينة يا امرأة أتدرينا من تكلمين إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى بيت النبي تقول فأتيت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد عنده بوابين هكذا تقول الرواية ما وجدت عند رسول الله وهو من هو بواب يحرسه؟ او حارس او شرطي يؤمنه فقالت يا رسول الله لم اعرفك انني اسفه غصب عني اجبت عنك بسوء ادب فلما كنت اعرفك فقال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى فلم تجد عند باب النبي صلى الله عليه وسلم بواب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه من تواضعه أنه كانت تأتيه الجارية والعبد من العبيد فيأخذ بيد رسول الله فينطلق به حتى يقضي له حاجته ثم يعود صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان في خدمة أهله كما عند الإمام البخاري لما سئلت أم المؤمنين عائشة ما كان النبي يصنع في بيته النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي رسول الله كيف كان حاله في بيته حل طبيعي كأي رجل في بيته تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله. يخصف نعله، ويغسل ثوبه، ويحلب ناقته، هكذا كان الرسول يفعل. لم يجلس ويقول أنا الرسول لا، وإنما كان في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يلقي السلام على جميع الناس حتى الصبيان لكننا في هذه الأزمان لا نلقي السلام إلا للمعرفة إلا لمن نعرفه أما من لا نعرفه فلا سلام ولا كلام أما الصبيان في الطرقات فلا نعرفهم أصلاً ولذلك انقطعت الصلاة والمحبه بين الأجيال تجد الرجل الكبير الآن يمشي في الطريق ولا يحترمه الصغير ويقول لي يا سبحان الله ليه كده جيل فاسد يا أخي أنا وأنت لم نقدم لهذا الجيل شيئا نمر عليهم ولا يكون لهم وجود أمامنا لكن رسول الله كان يقف مع هؤلاء ويمسح على رؤوسهم ويحتضنهم ويقبلهم ويسلم عليهم ويسأل على أهلهم تخيل هذا الولد لو فعلت معه مره هذا الكلام أن يسيء إليك بعد ذلك عمره كله لا والله فلنقدم فمن قدم الجمعة وجد السبت كذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب المدح ولا الاطراء بعضنا اذا فعل عملا او صنع شيئا ولو قليلا ينتشي ويفرح عندما ياتي اليه الناس جزاك الله خيرا انت كذا وانت كذا وانت كذا لكن رسول الله كان لا يحب ذلك وكان يقول دائما كما عند الامام البخاري لا تطروني اي لا تمدحوني فوق قدري ولا تزيدوا في مدحي وإطرائي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كان يأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالتواضع وهذا أيضا دليل على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم قال إن الله اوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد النبي فتح باب أبي أيوب للناس وبدأ الناس يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعات وأفراد ومن هؤلاء الذين سمعوا برسولنا فأتوا إليه سنذكر قصتين قص إن شاء الله في هذه الجمعة وقصة الجمعة القادمة بإذن الله القصة التي معنا في هذه الجمعة لرجل يهودي وإن شاء الله القادمة ستكون لرجل لرجل نصران قصة اليهود التي بين يدينا هي قصة إسلام سيدنا عبد الله ابن سلام اليهودي رضي الله عنه عرضه. كان حبرا وعالما من علماء اليهود لما استمع بمقدم رسول الله فأتاه مع الناس ليرى خبره ويتحقق من صفته فإن كان صادقا اتبعه هذا هو الانصاف وهذا هو العدل. فلما دخل على رسول الله ونظر في وجه حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب من أول نظرة لأنه عالم يعرف يعرف صفة ذلك الرسول الذي سيظهر في آخر الزمان فكان أول شيء سمعته وقفز هذا الكلام سيدنا عبد الله عبد الله سلام يقول أول كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل لابد أن يحفظه كل المسلمين يقول قال رسول الله يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رضي الله عنك يا عبد الله يا ابن سلام شفت حفظها مع بعضيها كبر قال هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أمور تجعلك من أهل الجنة وتدخل الجنة بسلام بلا عذاب ولا حساب قال يا أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام قال عبد الله ابن سلام يا محمد صلى الله عليه وسلم إني سأسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ثلاثه أسئلة سوف أسألك اياها لا يعرف جوابها إلا نبي فقال سل قال ما أول أشراف الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه الولد يولد إما أن يكون شبيهاً بأبيه أو شبيهاً بأمه إيه الموضوع ده ما سببه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى تواضع النبي أيضاً لم يقل أنا سأجيبه وهذا موضع يعني يتشرف فيه كل إنسان لما يسأل أن يظهر علمه أن يظهر علمه ومكانته وفضله ولكن يرجع الأمر إلى الله فيقول نعم أجيبك أخبرني بهن جبريل انفا يعني جبريل لسه جايلا عليهم من شوية الله أكبر فقال عبد الله بن سلام جبريل إن هذا عدو اليهود من الملائكة فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأرض وقال أما أول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأول طعام أهل الجنة لما يدخل أهل الجنة الجنة ما أول طعام يأكلونه قال فزيادة كبد الحوت فزياده كبد الحوت وأما نزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فإذا سبق ماء الرجل وتم الإنزال من الرجل أولا سبق ماء الرجل ماء المرأة فعلى ماء الرجل فنزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة فعلى ماء الرجل نزع الولد إلى أمه فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يعني كذابون يفترون الكذب والدجل فاذا علموا باسلامي تقولوا علي امورا انا بريء منها فادعوهم يا رسول الله وسلهم عني فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ان ياتوه فجاءه اليهود وخبأ عبد الله بن سلام فقال يا معشر يهود ويلكم اتقوا الله واسلموا فوالله الذي لا اله الا هو لقد علمتم اني رسول الله حقا واني قد جئتكم بالحق من عنده فقالوا وما نعلمه ببرود شديد ببرود هم طبعهم البرود لا يغيرون كان لحم ودهن الخنزير قد اصابهم بذلك المرض فقالوا ما نعلمه فقال أرأيتم عبد الله بن سلام أي رجل فيكم قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وعظيمنا وابن عالمنا وابن عظيمنا اسمع إلى الكلام فقال لهم أرأيتم إن أسلم قالوا حاش لله ما كان ليسلم دنيا كلها لو أسلمت هذا الحضر العظيم الشيخ بتاعنا اللي احنا به ونصلي وراه عمره ما يسلم ويدخل دينك فقال لهم أرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم فقال بقى قال أرأيتم إن أسلم قالوا حاش لله ما كان ليسلم قال يا عبد الله بن سلام ادخل فدخل عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا هو شرنا واكل شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وحقيرنا وابن حقيرنا وقالوا فيه اذيه كبيرة فقال ابن سلام يا رسول الله ذاك الذي كنت اخاف فان يهود هم قوم بحت يعني كذابون مفترون ولذلك أنزل الله تخليدا لقصته في كتابه فقال قل أرأيتم يعني يقول لهؤلاء المعاندين لدعوة الرسول قل أرأيتم إن كان أي محمد والقرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله لواء عبد الله بن سلام فامن واستكبرتم فآمن عبد الله بن سلام وانتم يا معشر يهود استكبرتم على الايمان ان الله لا يهدي القوم الظالمين أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اختفى ثم أما بعد أيها الاخوه الأحباب الكرام اليهود قوم بهت ومن مظاهر بهتان اليهود كما في القرآن الكريم جمعت لكم ما يزيد عن عشرة مظاهر أذكرها سريعاً وإلا فمظاهر البهتان والكذب لليهود كثيرة جدا أولا أنهم كذبوا على الله فوصفوا الله بما ليس فيه سبحانه جل وعلا فقالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير قالوا عن الله ذلك إن الله فقير ونحن أغنياء وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم وقالت اليهود عزير ابن الله كذبوا على الله وهذا بهتان وافك عظيم ثانيا انهم اتهموا المطهره المبراه الكريمه العظيمه مريم عليه السلام بالزنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ثالثا أنهم زعموا أن جبريل عدو لهم وما كان جبريل يوما عدوا لأحد إن هو إلا وحي يوحى الله سبحانه وتعالى يوحيه إلى من شاء من عباده ورسله قل من كان عدوا لله قبلها قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكانه فإن الله عدو للكافرين اليهود رابعا اهل الحقد والحسد على المسلمين قال تعالى قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم هم لا يريدون منكم أيها المؤمنون أن تدخلوا في اليهودية لأنكم عندهم وفي نظرهم احط من أن تدخلوا في دينهم هم ينظرون إلى غيرهم على أنهم حيوانات لا تستحق الحياة أصلاً فهم يريدون منا أن يردون عن ديننا الذي نحن عليه حقدا وحسدا ونعود إلى الكفر حتى نلقى في النار سابسا اليهود يعملون ليل نهار وينفقون الأموال ليصرفون المسلمين عن دينهم هذا هو الغرض قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم سابعا اليهود هم أكلة الربا نظام الربوي العالمي الموجود في العالم كله لا يوجد أحد مستفيد منه مثل اليهود أو من سار في ركب اليهود قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدموا عن وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ثامنا اليهود ينقضون العهود والمواثيق وهم قتلة الأنبياء والرسل قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلط بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا تاسعا اليهود هم أفسد الناس وهم أضل الناس وهم الذين يشعلون الحروب في الأرض ما وجدت حرب بين الناس على وجه الأرض لو رجعت للسبب الحقيقي ودرست التاريخ صحيحاً لوجدت أن أي حرب قامت في أي بلد سببها اليهود قال تعالى كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين عاشرا اليهود يسارعون إلى الاثم والعدوان وأكل الحرام وترى كثيرا منهم يسارعون إلى الإثم والعدوان وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يعملون هذه عشر اليهود من أشر الناس ومن أضل الناس اليهود أذبن الناس على الاطلاق هم أذبن الناس قال تعالى لأنتم أي أنتم أيها المؤمنون المسلمون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 وللمسلمين لكم, أيو... لكم أنتم ايها الطاهرون فإن, تد... فإن تدبيرهم وإن تدميرهم وإن سعيهم إلى بوار وإلى زوال بفضل الله سبحانه وتعالى نسأله جل في علاه أن يرد كيد اليهود في نحورهم اللهم رد كيدهم وكيد من ناصرهم أو شايعهم أو كان معهم أو سهل لهم يا رب العالمين تدمير أمة محمد أن تجعل كيده في اللهم اجعل كيدك في نحورهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم ورب عليهم كيدهم يا أكرم الأكرمين اللهم انا نسألك في هذا اليوم العظيم الا تخرجنا من هذا المكان الطاهر الكريم الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لا تبور اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حب نبيك الكريم وحب صحابته الغر الميامين اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد الإسلام وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم من قتل جنودنا فاجعل كيده في نحره اللهم أرنا فيهم يا ربنا يوما اسودا اللهم وفق رجال جيشنا وشرطتنا لما تحب وترضى ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين واجعله وبطانته رحمة على العباد والبلاد أنت ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله